شيخنا حفظكم الله ماذا تنصحون أهل اليمن في عدن وغيرها في مواجهة الحوثيين حفظكم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على ربينا أشهر المرسلين وسيد المجاهدين الله أخوة الصلاة والتسليم أما بعد فإنني قوس اليمنيين جميعا في كل أنحاء اليمن من غير الحوثيين أن يكونوا جبهتين أو ثلاث في منطقتين أو ثلاث ضد هؤلاء الحوثيين الروافض الباطنية الذين هم الأشد أعداء الإسلام وأشد أعداء الصحابة الكرام وأشد أعداء أهل السنة والجماعة وما حرهم هذه الخبيثة إلا من منطلق عداوة شديدة للإسلام ولأهله السابقين واللاحقين فأرى أن على اليمن جميعا في إب وثعز وعدن والبيضاء وغيرها وحتى في صنع التي يكون جبهات قوية لدحر هذه الطائفة والقضاء عليها وعلى فتنتها ولا يتسهل فإن هذا من أعظم الجهاد ووالله لو استسلم اليمنيون للحوثيين لضاع الإسلام تماما ولصارت اليمن مثل إيران وأسوأ عداء للصحابة وحرب على القرآن وحرب على زوجات الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فعليهم أن ينهبوا بجد وعزم وأن يسخروا كل إمكانياتهم للقضاء على هذه الفتلة ولرفع راية الإسلام الحق أسأل الله أن يوفقهم وأن أجمع كلمة الحق وأن يوحد صفوفهم وأن ينصرهم ويعلي كلمتهم إن ربنا سميع الدعاء والصلاة على إلى محمد وعلى آله وصحبه وسلم نساكم الله خير الشيخنا بارك الله, الله يبارك فيك. انظروا إلى يعني ما كان عليه السلف هذا سلم ابن كهيل جي إليه وقيل له ألا تخرج تقاتل مع فلاذ يعني بعض الظلمة قال لست بخارج إلا مع نبي ولست بواجده ولست بواجده يعني كلام يعني قتال المسلمين كما سمعت القتال الحاصل الآن من أجل الملك من أجل الدنيا من أجل التعصب والتحزب إلى غير ذلك على كيف يقاتل المسلم أخاه المسلم كيف سيقول يوم القيامة لربه عندما يقال له يا عبدي لما قتلت عبدي هذا القتال الحاصل هذا القتال الحاصل ومهما زينه المزينون ومهما جمله المجملون أنه وأنه لا نقدر على قبول هذا ما دام أنه قتل مسلم مع مسلم وقتال بين المسلمين وقتال بين المسلمين أهل السنة أظهروا الناس فيما يتعلق في الدماء وأبعدوا الناس عن الدماء وأنزهوا الناس وأفقى الناس في أمر الدماء هذا الذي عليه آل السنة على مر التاريخ احذروا من الجرجرة من الجرجرة إلى الفتن كما سمعت بصورة وبأخرى بصورة وبأخرى بعث النبي وقال لنا قاتل مجموعة من المسلمين سنقاتل ولن نتراجع عن ذلك أما كما سمعت من جاء أقام له جبهة وقام يجرجر المسلمين إلى القتال أو أسس له حزبا وجرجر المسلمين للقتال وإلى آخره هذه الطرق لا نقبلها ولا تقبل عند الله بل هي من الفتن العظام والانحراف الكبير وما أكثر ما يكون وراءها أيدي ماكرة خبيثة متاجرة متآمرة على المسلمين المطلوب الحذر ما حذر من الجرجرة إلى الفتن ولا حول ولا قوة إلا بالله كان هذا في السادس عشر من شهر المحرم لعام 1436 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام تحت باب الخوارج شر الخلق والخليقة والذين ينجون في اجدون في قرن من دول اخرى ويقولون يا اهل الجمان اخلو اصنعوا محارب وقاتل لا لا تلقوا بالا لا تلقوا بالا لكلامه فكتم صاغتي فيما يقولون له فكانوا اظهروا في مرادهم لكن هم يريدون أن أجلوا فتا في بلادنا وهم وهم يصالفون الروافر ويعطونهم الأموال الباهرة ويزلون لكم في, في المحربة فلا تنقبال لمن, لمن يدعو إلى, إلى القتال في اليمن ضد الشيعة ضد الروافر الله هذا يقول بعض الدعاء وطلبة العلم يقولون عند التحدث عن الشيعة والرافضة إنهم إخواننا هل يجوز أن نقول ذلك وما الواجب في ذلك نقرأ نس... إلى الله منهم ونقرأ إلى الله من هذا القول ليسوا إخواننا الله ليسوا إخواننا بل مخوان الشيطان ليسوا إخواننا، الله ليسوا إخواننا، بلهم إخوان الشيطان. ليسوا إخواننا، الله ليسوا إخواننا، بلهم إخوان الشيطان. لأنهم لأنهم يشبون هم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم التي اختارها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم الصديقة بنت الصديق ويكفرون أبا بكر وعمر ويلعنونهما ويكفرون الصحابة عموما إلا أهل البيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع أنهم هم أعدى علي بن أبي طالب علي يبرأ منهم عليه رضي الله عنه. يريء منهم. علي إمامنا وليس إمامه. إمامه للسنة، ليس إمامه راضياً كُبَنَّ. نحن نبرأ إلى الله منهم وليس إخوانه. ومن قال إنهم إخوان فيسأوا إلى الله يستغفر الله. والله جل وعلا أوجب علينا البراءة من أهل الظلال. وما لا سهل الإيمان. نعم. يقول بعض من يقول عن كلمة الشيخ المصاري التي فيها طعن الأكبار العلماء يقول لا نخطعه نحن بل العلماء زاك الله فيه. الله سبحانه لما يجيك واحد يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أصطأ في الاشتهاد وأصطأ في وسائل الدعوة عربهم كل اكبر العلماء يعني كلام فريق في الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم وكلام مثل ف... الان صعب معظم يلقم في قلوبه البواحث ودوس المصحف ودعت المصحف ووا ووا وما يقول لا او كيف هذا الكلام يرقكم وقد نكرت عليه اخوه في مقاله الأخير كلام جميل في هذا من قولات كلام صاحب معبر في الرأفة ما يقول لا كثير حتى جلس معه عشان الخميني مات مؤمن ما تؤمن لأنه ما جلس معه محمد الإمام الخميني ها في كل الزنابة الجهد للزرع والجهاد للتقوان وعبدالعربي هؤلاء كلهم ماتوا على ما تؤمن لأن ما جلس معهم محمد الإمام وما قال الهدية عليهم لله نعم وَقُلِ جاء الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ